قتلت الصحف نشرت وإلى السماء كشقت وإلى الجحيم سعيرت وإلى الجنة أزنيت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخن. الجوار الكنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند بالعرش مطاع ثم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 يستقيمون وما تشارون إلا إن يشاء الله رب العالمين.